نكمل تفسير قول الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الآية قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى فصدوا عن سبيل الله قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أي بسبب اتخاذهم أيمانهم جنة وخفاء كفرهم الباطن تمكنوا من صد بعض الناس عن سبيل الله لأن المسلمين يظنونهم إخواناً وهم أعداء وشر الأعداء من تظن أنه صديق ولذا حذر الله نبيه منهم بقوله هم العدو فاحذرهم وصدهم الناس عن سبيل الله كتعويقهم عن الجهاد كما بينه بقوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وبقوله وقالوا لا تنفروا في الحرب الآية وبقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون قال الشيخ رحمه الله تعالى ساء فعل جامد لإنشاء الذم بمعنى بئسة انتهى وقد بين الله تعالى تلك الإساءة من المنافقين في عدة جهات منها قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وكان خداعهم بالقول وبالفعل فخداعهم بالقول في قوله عنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وخداعهم بالفعل في قوله عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس الآية وفي الجهاد قولهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون إلا فرارا قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم في هذه الآية نص على أن الطبع على قلوبهم نتيجة لكفرهم بعد إيمانهم ومثله قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عن بعض العلماء ذلك بأنهم آمنوا أي بألسنتهم نفاقا ثم كفروا بقلوبهم في الحقيقة انتهى وتقدم في أول سورة البقرة ختم الله على قلوبهم فهم لا يعقلون بعد هذا الطب ومع هذا الختم كقوله تعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا قوله تعالى هم العدو فاحذرهم فيهما يشعر بحصل العداوة في المنافقين مع وجودها في المشركين واليهود ولكن إظهار المشركين شركهم وإعلان اليهود كفرهم مدعاة للحذر طبعا أما هؤلاء فادعاؤهم الإيمان وحلفهم عليه قد يوحي بالركون إليهم ولو رغبة في تأليفهم فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة عداوتهم ولقوة مداخلتهم مع المسلمين مما يمكنهم من الاطلاع على جميع شؤونهم وقد جاء آخر السورة كاشفا لحقيقتهم ومبين شده عداوتهم سواء في قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أو في تامرهم على المسلمين في قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسقون هنا هم المنافقون كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون قوله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض تقدم بيانه للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض وقوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله الآية تقدم للشيخ رحمه الله بيان ما فيها من القول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تقدم للشيخ أيضا رحمه الله الكلام عليه عند قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقد بين سبب إلهاء المال والولد عن ذكر الله بأن العبد يفتن في ذلك في قول الله تعالى الآتي في سورة التغابن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أي لمن سخر المال في طاعة الله وبالتأمل في آخر هذه السورة وآخر التي قبلها نجد اتحادا في الموضوع والتوجيه فهناك قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وجاء عقبه مباشرة سورة إذا جاءك المنافقون ولعله مما يشعر أن الذين بادروا بالخروج للعير هم المنافقون وتبعهم الآخرون لحاجتهم لما تحمل العير وهنا بعدما ركن المنافقون للمال جاء قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فيما حكاه عنهم فكانت أموالهم فتنة لهم في مقالتهم تلك فحذر الله المؤمنين بقوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله سواء كان المراد بالأموال خصوص ذكر الخطبة والعير المتقدم ذكرهما أو عموم العبادات والمكتسبات قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم فيه الإنفاق من بعض ما رزقهم جل وعلا وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث الاقتصاد في الإنفاق عند قول الله تعالى في أول سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون قوله تعالى ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها كذلك لا يقدمها عليه كما في قوله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وبين تعالى عدم تأخيرهم مع أنهم وعدوا بأنهم يصدقون ويكونون من الصالحين مشيرا للسبب في قوله تعالى والله خبير بما تعملون أي لو أخركم لأن شيمتكم الكذب وخلف الوعد وأن هذا دأب أمثالهم كما بينه تعالى في قوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب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 قوله تعالى والله خبير بما تعملون أي لو أخرهم لن يصدقوا وليكونوا من الصالحين والله تعالى محيط علمه بما سيكون كإحاطته بما قد كان والله أعلم أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وبه ينتهي ما كتبه المؤلف أثابه الله في تفسير سورة المنافقون وسنمضي لاحقا. في تفسير سورة التغابن إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته